إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد افلا يعلم إذا وعفر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ن ربهم بهم يومئذ الخبيث